فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ أَصَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَا ريقه الغلبا وفاكيه وابا متى علكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من اخيه واميه وابيه وصاحبته وبنيه